وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رذقوا منها من ثمرة رذقا قالوا هذا الذي رذقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا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 تَسَاوَى الْكَوْنُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم